بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صاد كتاب ميم يكن صدرك حرج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 وكم ََْ من ِْ قريه ََ ة ٍ اهلكناها َََْ فجاءها ََََ ب َ أ ْ س ن َ ا بياتا ََ و ْ هم ُْ قائلون ََُِ فما ََ كان ََ دعواهم ََُْْ إ اذ جاءهم ب َ أ ْ س ن ََ ا إ ِ ل ّ ا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 وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا وإن لم ت غ شركه لنا وترحمنا و ن ن م الهدى خ ا قال س ر ي ن ب ط شركه م دعويه ولكم ف غير ض م س ت ق ر ومتاع إلى ح ي ن قال ف ي ه ذات مضمون و ه اجتماعي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 م و س ق ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ا ن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 أصحاب أصحاب الجنة أصحاب النار قالوا د د و ج ن ما وعدنا ربنا حقا ف ه ج د ت م م وعد قالوا ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين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 ونادوا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم ي ض م ع و ن و إ ل ى صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله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 حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف, الم ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 أ أو اولم جَاءَكُمْ يروا انفسكم لتتقوا ولعلكم ترحمون فَكَذَّبُوهُ فَأَنْذِرَكُمْ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 أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء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 بصويا たちは今日は私た ذ の思いを聞いています。 إ ذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا ل الاء ا ل ل ه و تعثوا الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين قال الملأ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 اسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني ت ع د ا ا إن كنت من م ل ل ر س ن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 ولوطا إ ذ قال لقومه أ ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما س ب ق ت م بها من أ ح د من العالمين إ ن ك م ل ت أ ت و ن الرجال ش ه و ة من دون النساء بل انتم قوم وما كان دواب قومه إ ل ا قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون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 واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان ضائفه منكم آ م ن و ا بالذين اسم ا ب ل ه الرحمن الرحيم الجزء الثاني ك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 قد افترينا على الله كذبا اذ عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع رب م و س و ع ل النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ت الله الحسنى انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 ف ا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م ن ا ل س م و ع ه النابلسي للعلوم ب الاسلاميه ا و اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ض ح ا وهم يلعبون افامنوا متر الله فلا يامن متر الله الا القوم الخاسرون اولم يهد للذين ا يرثون الارض من بعد اهلها أ لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 م و س ب ع ه النابلسي ل ل ع ن و م ل ئ ه ف ظ ل م و ا ب ه ا فانظر كيف ك ا ء ا ق ب ة ا ل م ف س د ي ن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 「今日も一緒に暮らしていきたいと思い ي す。 ف أ ل ق ى عصاه ف إ ل ى هي ثعبان مبين ونزع يده ف إ ل ى هي بيضاء للناظرين قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم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 و إ قال أن نكون نحن ا م ل ق ق ي ن القوا أ ل فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون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 م لا ل ي ع م و ن و ق ا ا ل و م ه م النابلسي تأتنا ه فما للعلوم الاسلاميه ف ا ل س ف ا و الله د الحسنى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 ف اسم ت ن الله م ف أ غ ر ق ن المبتلى ه م في ا ي أ ن ه م كذبوا ب ا آ ي الجزء الاول ي ن واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا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 يقتلون ن ب ا ء ك موسوعه ي النابلسي للعلوم الاسلاميه ربه أربعين ليلة وقال م و س ى ل أ و ي ه ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه د ي ن و 「あなたの声が聞こえたら」 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى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 「私たちは私たちの思 ن を語り継い د し」<音楽> أ ع ج ل ت م أ م ر ر ب ك م و أ ل ق و ا ل و ا ح و أ ع ذ ب ر أ س أخيه ي ج ر ه إليه ق ا ل ا ر م ع ن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 إن ربك م ن ب و ع ه ا ل غ ن و ب ل س ي للعلوم س الاسلاميه غ ض ب أقذ ل و ح ح وفي و نسختها هدى ر ة ل ل ذ ن م لربهم يرهبون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 خير ا ا ل غ ف موسوعه النابلسي ن ل ع ل و ف ي الاسلاميه آ خ ر ة إ ن ي ك ق ل ع ذ ا أُصِيبُ ب مَنْ أَشَاءُ م و س ع ت ك ل شيء ف س أ ك ت ب ه ا ل ل ذ ي ن ي ت ق و ن ويؤتون ا ل ز ك ا ة و ا ل ذ ي ن ه م ب آ ي ا ت ن ا ي ؤ م ن و ن الله ذ ي ي ن ت ب ع ا ل ح س ن الأم الذي يجدونه موسوعه ك ت م في ا ل و ن ا ت و ا ل إ ن س ي للعلوم يأمرهم ب ا م ر و وينهاهم ف عن ا م ن ك ر ي ح ل ل ه الاسلاميه ط ي ب ت و ع ل م الخبائس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 والأرض لا إله إلا إله موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اتبعوه لعلكم تهتدون و م قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه غثنتي ن ع ش ر ة أ س ب ا ط ا امما و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى اذ استسقاه ق و م أ ن ي ض ر ب بعصاك الحجر فانبجست من مثنتا عشره عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم ل ف ل ي ل ه الدكتور ع محمد راتب أ ل ن ا ب ل س ي و ر ك ه الهدى ش حطة و د خ ل و ا الباب سجدا ن غ ف ر لكم خ ح ي ئ ا ت ك م سنديد ا ل ت م ا ع ي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 私たちは今日の夜を思い出す م とを知っている方々に思い出 ل ことを知ってい م 方々に思い出すことを知ってい ه 方々に思い出すことを知っている方々に思い出すことを知っている方々に 私の名前は何でもいいで س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 و たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆さん、私たちは皆 ت ん、私たちは皆さ و 私たちは皆さん、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 ان تقولوا َُ يوم َْ القيامه ََِِْ ن ا كنا ُ عن هذا َ غافلين ََِ أ َ و ْ تقولوا َُِ ن َّ م َ ا أ َ ش ْ ر َ ك َ آ ب َ ا ؤ ُ ن َ ا من ِْ قبل َُ وكنا ََُّ ذ ُ ر ِّ ي َ ة ً أ ف ت ه ل ك ن اسماء الله م يرجعون و الحسنى الذي آتيناه آياتنا ف 「私の名前はがでもいいこと言っていない」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 ما بصاحبهن من ج ن ة إ ن هو الا نذير مبين أ و ل م ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء و أ ن ع س ا ه موسوعه النابلسي أ حديث ب ع د ه ي ؤ م ن و ن م ن يضلل ا ل ل ل ه ف ا هادي ل ا م ي م ه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 言 ل こと言うこと言うこと言うこと言う ل と言うこと言うこ ا 言うこと言うこ ا 言うこと言うこと言 ا こと言う لا تأتهم إلا بعدها يسألونك كأنك حفي عنها، قل: إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. موسوعه النابلسي ل ل ي ر و م ا مسني ا ل س و ء إن ن أ ا إ ل ا نذير وبشير و ل ق م ي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 私は ح の辺り ل 見ていません。 تعالى عما الله ما ي شركون شر ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا و して私たちは今日の夜を楽しむことに夢をかなえることに夢をかな ل ることに夢をかなえることに م をかなえる ا とに夢を فادعوهم فليستجيبوا, فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها プレイヤーの ك が聞こえたらどうしたらいい ا か。 و م و ي س و ع ى النابلسي ص ا ل ح ي و ن للعلوم الاسلاميه ي ت ط ي ع و و ن نصركم أ ف س ه ن ن ص ر و وإن و ت د ع م ضع は私のことですが今日は私のことです。 「なぜならば私の思い出を忘れずに済むのか私 ه س の ي い出 ل 忘れずに済むのか私は私の思い出を忘れずに済 ه م طائف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 بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون ع ن